بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش لإله في قريش, لإله في قريش إله فيهم رحلتش الشتاء والصيف إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فَالْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَالْيَعْبُدُ رَبَّ بَهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أطعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الَّذِي أطعَمَهُمْ Oh